بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم صدى التقوى بالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تقدم هذه وصيلتي لإضفاء الفتن مجموعة من الخطب بمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى الحمد لله رب العالمين جعل الأمن مقرونا في فقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بغلب أولئك لهم الأمن وهم مرتدون وأشهد أن لا إله إلا الله محده لا شيء له وسبحانه وتعالى عما يشركون وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وصلّمك سليما كبيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأمن ورورة للمجتمع لكل مجتمع في المجتمعات ولا سيما مجتمع المسلمين والأمن ضد الخوف وضد القلق وضد الانزعاج والترقب وهو ضرورة لكل مجتمع لأن به تتم المصالح تستقيم المصالح وتستكم وبنفسه تضيع الحقوق وتضيع المصالح ويحصل القلق والخوف تحصل الفوضى ويتسلم الظلمة على الناس يحصل السلك والنهر كثة الدماء تنتهك الأعراض إلى غير ذلك من مضاري فقد الأمن في المجتمع فلا يأمن الإنسان على نفسه وهو في بيته لا يأمن على أهله وحرمته لا يأمن على ماله لا يأمن وهو في الشارع ولا يأمن وهو في المسجد ولا يأمن وهو في مكتبه لا يأمن في أي مكان إذا زالت نعمة الأمن عن المجتمع وهناك من يحاولون إجاحة الأمن عن المجتمعات لأجل أن تكون الدنيا فوضى لا سيما في بلال المسلمين الأمن يتحقق الأمر الأول بتوحيد الله تعالى وعبادته وقاعته والعمل الصالح قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم عملوا الصالحات ليستخلبنهم في الأرض وليمثلن لهم دينهم الذي ارتضالهم ولا من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يكون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وكذلك يتحقق الأمن باجتماع كلمة وطاعة ولي الأمر قال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أكتابه النصيحة والبصية قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراسدين المهديين تمسكوا بها وعطوا عليهم النواجب وإياكم محدثات الأمور ولا تستقيموا الولاية والجماعة إلا بطاعة ولاة الأمور أما في الفروج عليهم ومحاولة خلع ولايتهم ومحاولة افساد الأمر فإن هذا هو الهلاف العظيم ويزين ويخرق أنه طلب للبرية وأنه طلب لتحقيق المصالح والإسلاح وكل هذا كدف وكدجين المصلحة والأمن إنما هو اتماع الكلمة وطاعت ولي الأمر ولو كان عنده تخصير أما إذا خلعت الولاية وعقت الغوى فمن الذي يضبط الأمور بعد ذلك من الذي يضبط الأمور بدون ولي الأمر بدون ولاية قائمة ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سجوه يعني غطوه به الغطاء ثم ذهبوا إلى تقيفة بني ساعدة يختارون لهم قائداً وولياً لأمرهم قدموا هذا على تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بايعوا أبا بكرم الصبيح رضي الله عنه قامت الولاية بعد الرسول والخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك توجه مجهدون الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبره عليه الصلاة والسلام لعلمهم أنها لا تمضي ساعة بدون ولي أمر لأن لا ينفرط الأمر ويصعب العلاج بعد ذلك فولي الأمر به يحسم الله جل وعلا الخلاف بولاية الأمر تقام الحدود والتعذيرات وتحكم الشريعة وأقصد ولاية الأمر المفلمين وتحكم الشريعة ويردع الظلمة وتؤمن السبل والأسفار تقوم التجارات وطلب المكاسف كل هذا نتيجة لتحقق قيام الأمر والسمع والطاعة لأوري ولي أمر المسلمين أما إذا خرجوا عليه وخلعوه من عجل أنه حصل عنده خطأ وتفصيل فإن الفوضى والضرب يحصل أكثر مما لو صبروا عليه أكثر مما لو صدروا على ولاية تعم البورة ينتشر الخوف يعم القلق ولهذا لما دع الخليط إبراهيم عليه السلام لأهل مكة قال رب اجعل هذا بلدا آمن وارضق أهله من الثمرات لعلهم يخفرون وارضق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فقد جمى طلب الامن على طلب الرزق لأن الامن ضرورة الامن ضرورة ولا يتلذب الناس بالرزق مع وجود الخوف بل لا يحصل للرزق مع وجود الخوف وهذا ما يريده الاعداء الذين يحاولون زعزعة اجتماع المسلمين يريدون تفكيك تجمعات المسلمين على ولاه امورهم يريدون هذا لا يريدون النصيحه للمسلمين ليس التحقق لمصالح ولا اصلاح ولا وزياله ازاله وما استهلال كل هذا من الكذب والتزيين فإنه اذا انفلتت الولايه فانه تعم الغلو وينتشر الفساد وتعجم المصالح التي يقولون أنها ستتحقق ويعم الفساد ولا يحصل الإصلاح فلهذا لا بد من ولاية تجمع كيمة المسلمين ولو كان عندها خصور أو تقصير يصبر على ذلك لأن في الصبر على ذلك دفعاً مما هو أشد وأنكى يقول شيخ الإسلام بن سيمية رحمه الله كلاما معناه ولا يعرف طائفة قامت على ولي أمرها إلا كان حالها بعد زواله أسوأ من حالها مع وجوده وهذا مجرد الآن الولاة الذين أجيلوا والرؤساء الذين أجيلوا ماذا كانت حالة بلادهم من بعدهم لا تزال في خوف وخلق وفورة وثق وأنهم تعلمون ذلك تسمعون به إن أعداءنا يريدون أن يفتكوا تجمعات المسلمين أن لا تقوم لهم دولة ولا ولاية وأن يشتتوهم ويسردوهم هذا ما يريدون فلا ننخدع بكلامهم ودعاياتهم وتحريضهم فأعداء الإسلام يخاولون إزالته في سكة الوسائل إما بإزالة تجمع المسلمين وإسمع كلمتهم وإما بتفريقهم إلى أحزاب وجماعات باسم الدين كل جماعة تعادل الأخرى كل حفظ بما لديهم فريحون وإما بالليبرالية والعلمانية التي هي خصف الدين عن الدولة يكونون الدين في المساجد فقط وأما خارج المسجد فلا سلطة للدين لا في الأسر في البنود ولا في الشوارع ولا في المعاملات ولا في التماء ولا في أي قضية ليس للإسلام دخل في إنما هذا تحكمه الأنظمة البشرية والقوانين كما يقولون هذا منهج العلمانيين والامراليين وهو ركيزة ركيزة ركزها الكفار في أبناء المسلمين إنما يشجعون على هذه الفوضى ويشجعون على هذا هذا هذه المظاهرات وهذه المطالبات الصعبة إنهم وإن كان من أبناء المسلمين فهم مغرورون فعليهم أن يتفكروا في العواطر وأن يكون موقف المسلم من هذه الفتن موقف الإصلاح موقف الدعاء للمسلمين بيان ما في هذه المظاهرات وهذه الفوضى من المفاسد العظيمة والشطاق الكبير الذي لا ينجبه ولا ينتهي وأنتم تشاهدون دولاً بجواركم زال أولادها فماذا كانت حالتها لا تزال في فورة لا تزال في انزعال وعدم تمانين عباد الله إن الأمن لا يستقر إلا بالشكر إلا بالشكر على نعمة الأمن أما الذين يحلظون على الإخلال الإخلال فهم يبقرون النعمة قال تعالى آمر الفريق فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية يعني مفتأ كانت آمنة مطمئنة يأتيها جزءها رمضا من كل مكان فتقرت بأنعم الله كفرت لأنعم الله كفرت لنعمة الأمن ونعمة الرص كفرت لأنعم الله فذاق الله ببأس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هكذا سنة الله جل وعلا في خلقه لا تتغير ولا تتبدل إذا هم حادوا عن شرعه وحادوا عن دينه واستمعوا إلى المفسدين وإلى دعاة الضلال وإلى الغور غائشين فمدعوا فعلهم وأزنوا عليه هكذا تكون العاقبة ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقة ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بها بالله جميعا ولا تفرقوه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاة أخرى من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلّكم تهتدون ولككم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تغرقوا واختلبوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والزحر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 يغتر بها الجاهز أو صاحب الهوى وهذا يتمثل في الفضائيات والمواقع المشكوهة والقنوات القنوات الضالة المنهيظة التي تهرش بين المسلمين وبين الولاة والرعاية تهرش لتفكك المسلمين فيستمع إليها وينظر إليها من لا يعرف ما وراءها فاحذروا منها يا عباد الله وحذروا منها فإنها وسائل فتنة ودمار على المسلمين أسأل الله عز وجل يفهي المسلمين شرهم واستمعوا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعليكم بالجماع فإن الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار ولما أخبر صلى الله عليه وسلم خليفة إذن اليمان بحدوث الفتن بحدوث الفتن وانفلات الولاية قال له خليفة ما تأمرني يا رسول الله إن أدرك ملالك قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتذر تلك الفرق كلها ولو أنت عض على أطل شجرة حتى يأتيك الموت وانت على ذلك واعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يدى الله على الجماع ومن شد شد في النار إن الله وملايثته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسريما اللهم صل وسلم على عددك ورسولك نبينا محمد وارضا اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعن وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين اللهم أعند الإسلام والمسلمين وآل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مستفراً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واردد كيده بنحره واجعل تدميره في تديره إنك على كل شيء قدير اللهم آمننا بأوطاننا وأصلح سلطاننا أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مبتدين غير ظالين ولا مظلمين اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين اللهم اقتن شر دعاة الظلال ودعاة السوء الذين استفحل أمرهم في هذا الزمان اللهم اقتنى شرعهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نصورهم ونعود بك من شرورهم ربنا تقبل منا إنك أنك السميع العليم عباد الله إن الله يأمن بالعزل والإحسان وإذاره القربى وينهى عن فحشاء والمنكر والبضي عظكم لعلكم تذكرون وأبقوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقذوا الأيهان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعل فاذكروا الله يصفركم واشكروه على نعمه يجدكم ولا نصر الله أكبر والله يعلم ما تصنعه والآن مع الخطبة الثانية الحمد لله أمر بالسمع والطاعة ونهى عن الخرقة والإضاءة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف ربه فأطاعه فأشهد أن عبده ورسوله صاحب المقاب المحمود والحوض والشفاعة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه من أهل السنة والجماعة وسلم كثيراً كثيراً أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على معمل اللاهرة والباطنة تعيشون في هذه البلاد ولله الحمد في أمن واستقرار ورقاء من العيش وفي صحة وعافية تأمنون على دينكم وعلى محاربكم وعلى أموالكم وتأمنون في طرقاتكم وبيوتكم ومساجدكم وفي أسفاركم إنها لنعمة عظيمة كل ذلك في قبل الله ثم بالتمسك بكتابة ونزوم جماعة المسلمين والسمع والطاع قال الله جل وعلا وَإِنْ تَأْتَنَ رَبُّكُمْ لَيْنِ شَكَرْتُمْ ولن كفرتم إن عذابين شديد عباد الله إن أعزاءكم من الكفار والمنافقين لا يبوق لهم ولا يستريحون أن تعيشوا على هذه الحالة فيريدون أن يفرقوا كلمتكم يريدون أن يفسدوا أمركم وأن يشكفوا جماعتكم وأن يسقطوا حكامكم ويفرقوا دولكم إن هذا مشاهد في هذه الأيام لأن الكفار عجزوا عن صد الإسلام وانتشاره في المعمورة لأن الإسلام ينتشر ويزيد ويغفر أتباعه في هذه الأيام بالذات بعد انتشار وسائل الإعلام المسموعة ومقروعة التي تبين هذا الدين وأحكام هذا الدين وبعد انتشار القرآن الكريم تلاوة ومصحفا تقبله النفوس ويلائم الفقر فلذلك لا يزال يمكد ولا يزال الدخول في الإسلام مستمر على ضعف من أهله ولكنه جيل قيم فتقبله النحوص الطيبة فلما رأى الكفار ذلك وأنه لا يمكن صده بالقوة لا يمكن صده بالقوة لجعوا إلى طريقة خبيثة وهي تثريق المسلمين وإسقاط دولهم حتى تعم الفورة وحتى ينتشر سفك الدماء وتضيع الأموال والفروج ويفسد الأمر فعند ذلك تقر أعينهم ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرخات فإنه ناصر دينه رغم هنوفهم يريدون أن يدفئوا نور الله في ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله في الهدى ودين الهق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فلن يستطيعوا صد الإسلام مهما حاولوا أغلقوا المرافز الإسلامية في بلاجه ومنع الجمعيات الخيرية بحذية أنها تفرق التطرف بزعمها وهي إنما تنشر الإسلام تنشر الإسلام الصحيح لكن جاءوا بهذه الفرية أنها تنشر التطرف وهي بريئة من التطرف وإنما تنشر الوسقية والاعتباد لكنهم لا يجدون هذا الإسلام مثل أسلافهم من أبي يهل وأبي لهب وغابه وماذا حصل عليه إلا الخيبة والخسار ونصر الله دينه وأعلى كلمته رغم أموكهم وليس هذا بعجب من يد الكفار إنما العجب أن ينخذ اعبهاب بعض المسلمين خصوصا أصحاب الفكر الذين لا يدركون عواقب الأموم فأصبحوا يؤيدونها للشيء ويقولون الحكام الظلمة والجاهرون ويقولون الحرية, الحرية الكلمة الديمقراطية نيل الحقوق المهضومة إلى غير ذلك ولا يدون أن العلاج ليس بهذه الطريقة وأن هذه الطريقة ماكرة من أعدائهم الكفاء وصاحبهم الغلغة والجهال الذين لا يعرفون عواقب الأمور ولا يدون عن الدعايات الباطلة والمزورة فهم ينظرون إلى بريقها وتزويرها ولا ينظرون إلى عواقبها فأصلحوا يخربون بلادهم كما قال الله جل وعلا في اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم يخربون بيوتهم بأيديهم, بأيديهم وأيدي المؤمنين هذا في اليهود أما قضية المسلمين اليوم فهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكفاف ً شاء الله العافية فيديguntة التنبؤ ليالك عدم الاغترار به الله جل وعلا قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من أرضكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باسبا انظر كيف نصدق الآيات لعلهم يطهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلموه هكذا شأن أصحاب الأفكار الصفية من الغوغة والعامة وأصحاب الأفكار الملوثة والمثقفين الذين ليس عندهم بصيرة ليس عندهم علم من كتاب الله وسنة رسوله هو القادر سبحانه وتعالى على أن عليكم عذابا من فوقكم من السماء بالصواعث المهلكة والأمطار المدمرة وغير ذلك من الآفات السماوية التي لا يعلمها إذا الله سبحانه وتعالى أو من تحت يردولكم بالخسوف بالخسوفات التي تجمر البلاد وتتقطع بها الأرض كما تعلمون مما يحصل من الزلاجل والبراكين الآن أو من تحتيار تلكم بقدرة الله سبحانه وتعالى أفأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض أفأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإلهي كمور أم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير إنه يجب على المسلمين أن يتبصروا في هذا الأمر وأن يتشبثوا وأن يصلوا هذا الأمر إلى أهل العلم وأهل الرأي والبصيرة ليحلوا هذه المشاكلة على الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستمتونه منهم تحذير الثالث في قوله أو يلبسكم شيعة ويذيق بعض ثم باس بعض هذه أشت أشت من الزلاجل وأشد مما ينزل من السماء إذا, إذا, إذا ما جاء المسلمون بعضهم في بعض يقتل بعضهم بعض. ويسجي بعضهم بعضا هذا أشد والعياب ذو الله ولهذا استعاد الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذا استعاد عند قوله تعالى أو يلبسكم شيئاً أي فرقا وأحزابا وجماعات تشتت ويذيق بعضكم باس بعض فيهلكهم ولما أدع الله ألا يهلك أمته بسنة بعامة يعني بجذب عام وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم قال الله جل وآي استجاب الله له في آتين مسألتين ولما دعا ربه أن لا يسلط بعض أمته على بعض منعه من ذلك ولم يستجب له فالخطر شديد يا عباد الله وعلينا أن نعرف مكاعد عدونا وأن لا ننخذع بها من هذه المواعيد الكابلة ويعدهم هذه المواعيد الشيطان يعدهم ويمنيهم وَمَا يَعِدُهُمُ الشيطان إِلَّا غُرُورًا قال في أهل بدر من المشركين وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئاتان جيش المسلمين وجيش الكفار فلما تراءت الفئاتان نقص على عقبيه وقال الكفار إن إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون يرى الملائكة مع الصحابة وهو لا يقابل الملائكة إني أرى ما لا ترون إني أخاذ الله والله سبيل العقاة ومن قبل زين للأبوين عليهم السلام الأكل من الشجرة التي نهيأ عن الأكل منها قال ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من القانبين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما لاقى الشجرة بجت لهما سواتهما إلى, إلى آخر الآية وقال لآدم هل أدلك على شجرة الفلت وملك لا يمتح الشجرة التي إنهاه الله عن الأثمان فآدم طمع بهذا فتناول من الشجرة فحصل ما حصل وأخرج من الجنة بسبب ذلك أهدف إلى الأرض لكنه تاب إلى الله فتاب الله عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فأنتم يا غوضى يا أصحاب الأذكار الدنيئة توبوا إلى الله سبحانه وتعالى مثل ما تاب الأبوان لعل الله أن يغذر لنا ولكم وعودوا إلى رسلكم ولا تنخدعوا بهذه الدعاية التي تروج في طرق تروج كما تعلمون في الإنترنت وفي الموافع الفضائية وفي القنوات الفضائية هرغون على الفتنة فإذا سمعها أو رآها الغذ أو صاحب الهوى أو صاحب الفكر الملوث فاغتر بها وصار يمزحها ويقول هذا هو الحق نسأل الله العافية وهو لا يدري كالذي يحفر لحكفه بظلة أو كالذي يحجر قبره بيده وهو لا يشعر فلا ننخجر بالكفار يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين مارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم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 وسلم تسليما كخيرا أما بعد أيها الناس اكتبوا الله تعالى ولا تغرنكم بالحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد نحن لا نقول إن الولاد معصومون ولا يحصل منهم أخطاء ولا يحصل منهم ظلم لا نقول إن الشعوب ليس لها حقوق لا نقول هذا بل نقول الشعوب لها حقوق والولاد ليس معصومين ويحصل منهم ما يحصل ولكن ليس العلاج بالفوضى والمظاهرات والتخريب وإحراق المرافق العامه ليس حل المشكلة بها المشكله في خل ذكر الله جل وعلا في طاوله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اداه به ولو ردوا الى الرسول والى اول الامر منهم لعنه الذين يستنبطون منه ولولا طاول الله عليكم ورحمه استبعد الشيطان الا إذا جاءهم أمر من الخوف مثل ما يحصل الآن أو من الأمر فلا يستعجل العوام والغاغة والدهمة وأصحاب الحكر المحدود لا يستعجلون بذل بحثه ونشره وإبداء الآراب هذا ليس من شانهم هذا يرجع إلى الرسول إليه صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سؤنته لا جوهاته وإلى أولي الأمر منهم وهم أهل العلم وأهل السياسة والعقل أهل السياسة والعقل أولاة الأمور فيحلون هذه المشاكل ويضعون لها القلول النابحة بإذن الله عز هذا هو طريق هذا هو طريق الحل في هذه المسألة ويتولى ذلك أهل العلم وأهل الرأي من الرعية أهل الرأي, أهل الرأي والمصيرة والعقول أهل الرأي والفوغى والدهما والفوغى والمضاء أهل ما تجيز الأمر إلا الشدة والعيون المده وما العواقب بعدها انفلاث يحصل الانفلاث في الأمر وإذا انفلت الأمر ضاعت ضاعة الحقوق هم يظالبون بحقوق قد تكون يثيرا أو يصبر عنها لكن تظير الحقوق عاما ولا يبقى حق نسأل الله هذا فالواجب أن نتبصر بهذا الأمر وأن نرده بلا أهل الشان ليحقي يقوم بحله وإبداء الآراء الناجحة فيه لا نتعجل بهذا الأمر كل يمدي رأيه كله حديث المجال حديث لا هذا لا يجب أن تري فوضى فوضى فكريا تأول إلى فوضى بجنية شاء الله عزيز فنستق الله في وفي جلالنا وفي إخواننا وننصح من يقتر بهذه الأمور ونبين له الطريقة الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعفضوه ولا تشفوا به شيئا وأن تعتصموا بحفل الله جميعا ولا تغرقوا وأن تناصقوا من والله الله أمركم وليس من النصيحة الخروج عليه وإعلان العقسيان له ليس هذا من النصيحة النصيحة أن يأتي إليه أهل الحل والعقد وأهل العلم فيكلمونه في هذه الأمور ويبينون لهم هذا هو الحل الصحيح سأل الله يوطق الجميع بما يحفه ويرلا فاتقوا الله عباد الله معلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل بزعة ضلالة وعليكم بالجماعة عليكم بالجماعة هكذا قال رسول الله عليه وسلم فإن الله على الجماعة ومن شذى سذف الناس إن الله وملائكة ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسريما اللهم صلِّ وسلِّم على عددك ورسولك نبينا محمد وارضى اللهم عن بلغاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بثي وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة الأجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأزل الشرك والمشيكين ودمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا رحاء كحاء وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاس أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا متى لا يحاولك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وقنا شرط الفتن ما ظهر منها وما ضطنه عن بلدنا هالا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت بالسميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعزل والإحسان وإن سائز القرب وينهى عن المحشاء والمنكر والبغي عظكم لعلكم تذكرون وأوقوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقبوا الأيمان بعد توفيدها وقد جعلتم الله عليكم كبيرا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله يذبر والله يعلم ما تصنعون والآن مع الخطبة الثالثة الحمد لله على نعمه الظاهرة والباقنة لا نصيثنا أن عليه هو كما أدنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله ومهدأ لا شريف له في ربو بيته وإلهيته وصفاته وأسهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الناس اتقوا الله الفعالى اشكروه على نعمه الظاهر والباطنة وَإِنْ تَعُدُّوا الله اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إن الله اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشربوه شيئا وأن تعتصنوا بحول الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصح من ولاء الله أمكم فهذا حديث عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فقد أوتي جوامع الكلمة وفصل الخطاب هذا الحديث فيه نص الله جل وعلا بأنه يرضى كما أنه يرضى ويغضب ويفرق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 كما قال جل وعلا إن تذكروا فإن الله أمين عنكم ولا يرضى لكاذه الكفر وإن تذكروا يرضى لكم يرضى لنا أن نعتصن بحذر الله وهو كتابه الكريم وسنة نبيه أن نعتصن بكتابه والسنة ولا نلتفت إذا ما عداهما من الآرى والأهوى والأقوال والأنظمة البشرية والقوانين الوضعية المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله يرضى لنا أن نناصح من ولاه الله أمرنا وفي هذا يشارة أنه لا بد للمسلمين من ولاية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 قال لله ولكتابه ولرسوله ولأعلمة المسلمين وعامتهم فهذا الحديث جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين كل أمور السعادة ونهاهم فيه عن كل أمور الشقاء أمرهم بوحدة العقيدة لعبادة الله وحده لا شريف له لأن الشرك يفرق الناس ويشكتهم ويوكع بينهم العجوات ولا يستمعون أبدا كما كان عليه الأمر قبل بحثة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان العرب مكفرقين في عباداته منهم من يعبد البشر ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الجن والإنس فكانوا متبرقين فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد اجتمع شملهم وقامت دولتهم وقواهم الله على عدوهم فساد العالم بالعلم والسياسة وفتحوا القلوب بالعلم وفتحوا البلاد بالجهاد في سبيل الله حتى توحدت الأمة حتى توحدت على عبادة الله وحده لا شريف له واجتمعت على فتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم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 وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك وحدة القيادة فلا تكن القيادة متذرقة في البلد الواحد قد قال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يشفق عصاكم فاقتلوه لا يجوز الخروج على أولاة أمور المسلمين بحكم الحرية وبحكم أن كل إنسان يعبر عن نفسه ويطول ما يريد من الخلط والهم ومن الكلام الباطل ويفرغ ما في ذهنه كلنا نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا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 ونهانا عن شق العصى وعن تضرط الكلمة وعن الحريات الباطلة الحرية في طاعة الله وليست الحرية لاتباع الهواء والشهوات هذه عبودية وليست الحرية الحرية في طاعة الله هي التي أنقذت الشعوب من ظلم الطغاة فأنقذت الشعوب من النجاعات والقتار والتناحر هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه هي الحرية فالحرية في عبادة الله وحده فارف عبادة ما سواه هي الحرية الصحيحة وليست الحرية اتباع الشهوات واتباع الآراء والرغبات وليست الحرية في أن يغلب الإنسان رسالة فيقول ما يريد من الهديان ويحرر الناس بعضهم على بعض ليست هذه العرية هذه هي البهيمية هذه هي العبودية للشيطان فعلينا أن نتدبر ذلك علينا أن نتنبه ذلك وأن تناصق من ولاه الله أمركم ليس من النصيحة لولي الأمر الفروج عليه بالمظاهرات والبوضى والاقتصامات هذه البهينية هذه فكرة شيطانية هذه تفرق تسبب النزاع تسبب القتال تسبب السن والنهب تسبب ضياع الأعراض تخرب البلاد ما هي هذه الحرية فعلينا أن نأخذ بهذا الحديث وأمثال الانكتاب الله وأن تناصفوا من ولاه الله أمركم وكذلك من نصيحة ولي الأمر أن يقوم كل إنسان بما ولاه الله عليه وأسند إليه ولي الأمر من الوظائف والأعمال التي هي في مصالح الناس فيؤديها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 أما ظاهرا الحمد لله البلاد نزيهة من مظاهر الشرك والوثنيات كذلك نحن نحكم بكتاب الله وبشريعة الله للمحاكم الصرعية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فها هو ولله الحمد الحكم بيننا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وهذه خصلة ضيعها أكثر العالم من الإسلام اليوم إلا في هذه البلاد ولله الحمد فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر له جهاز قائم بأمر ولي الأمر جعل لها هيئة تقوم عليها وعين لها أعضاء من الأكفياء يقومون بهذه المهمة لا نقول إنهم لا يقصرون لا نقول إنهم لا يقصرون ولكن الكلام على وجود هذا الأمر الأمر بالمعروف والناية عن المنكر وإن حصل بعض الأخطاع وبعض الخلل أو التخصير فذلك قل أن يسلم من أحد فليس النصيح لولي الأمر ذكر معائبه وشرح لا يحصل منه من الاخطاء ليس هذا من ال... هذا من خيانه لولي الأمر وليس ضرر هذا قاصرا على ولي الأمر بل انهم يتعدى على المجتمع يتعدى على المسلمين وهذا ما يكره الاعداء الله العفو والعافيه فاتقوا الله عباد الله واشكروا نعمه الله عليكم ولا تشكروها لا تذكروها بالتنكر لها وجحها لا تذكروها بالتنكر لها وجحها والمطالبه بان تذكروا مثل المجتمعات الضائعه التي تنادي بمطالبها من غير رويه من غير نظام لا ليس هذا ليست هذه هي وليس هذا هو الذي يرضاه الله لنا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 ولجميع المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغبور الرحيم الحمد لله على قبله وإرسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم اللجانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مدّاعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسريما كثيرا أما بعد أيها الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يا رسول الله قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كأثاء السين تنزع المهابة من عجوبكم ويلقى في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت إن الأعداء اليوم كما ترون تتالبوا على المسلمين في كل مكان يجتمعون ويعقدون المؤتمرات والاجتماعات بالكيد للمسلمين وتشتيع من يشهد من المسلمين على الشيود تشجيعه وشد أجره ومدعه يقومون بذلك في مؤتمراتهم وفي تجمعاتهم ويمدون أهل الشقاق يمدونهم, يمدونهم بالكلام ويمدونهم بالفعل يريدون أن يشقوا عصى الطاعة المسلمين وأن يفرقوا جماعتهم وأن يزيلوا نعمتهم لأنهم عدون ما يود الذين كبروا من أهل كتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربي والله يختص برحمته من يشاء قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ الله وصف لنا أعداءنا وحذرنا منهم ومن الاغترار بهم حذرنا من الاغترار بهم إن يثقهوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم واسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون أما نقرأ القرآن لنعرفها كي دعونا لنا إن الكفاء والمنافقين والذين في قلوبهم مرض في الداخل والخارج تآمروا على المسلمين اليوم ولكن علينا أن نعتصم بكتاب الله وسلة رسوله وأن نستعين بالله وأن نفت على ديننا وأن الله على نعمته ونسأله أن يزيدنا من فضله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 والإسلام ما قصر في شيء رسم لنا كل شيء رسم لنا الطريق الصحيح لنسير عليه ولا ننسف الى ما سوا من الشرق والغرب اتقوا الله عباد الله الله عباد الله وصلوا وسلموا على نبيكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله بذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسريما اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضى اللهم عن خلفاء الراشدين الأيمة المهديين أبي بك وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة الأجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارزقنا الافتداء بهم ومحبتهم والسير على منهجهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين اللهم أقعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين اللهم أصلح لك أمور المسلمين بكل مكان اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا في ديارنا اللهم لا تسلط علينا بجنوبنا من لا يخارك ولا يرحمنا اللهم قنا شر الفتن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 اشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والآن مع الخطبة الرابعة الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريس له ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة فأنتم ولله الحمد في بلادٍ تتميز بنيزات عظيمة لا توجد في البلاد الأخرى فهي تختلف عن البلاد الأخرى من ذلك أن فيها عقيدة التوحيد الصافية من إخلاص العبادة لله عز وجل والإيمان بأسمائه وصفاته حتى ظهرت هذه العقيدة ولله الحمد حتى عند العوام وعند البادية فإذا تكلم أحد فإنه يتكلم بالعقيدة ويلهج بها كأنه تعلمها على العلماء وإنما البيئة ولله الحمد البيئة التي ولله الحمد انتشرت فيها هذه العقيدة الصافية على أيدي العلماء والتي قام بها ودعا إليها شيخ الإسلام وإمام لا إذنك الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوخاف رحمه الله وناصره عليها وأيجده عليها آل سعود قبر الله لأمواتهم وحفظ الله ووفق أحياءهم لما فيه الخير هذه النية لا يوجد لا يوجد مثلها في البلاد الأخرى إلا على ضعف واحتلاط وغير ذلك أما هذه البلاد فكل أهلها ولله الحمد على عقيدة سليمة ومنهج حويم فيها جماعة مسلمة مئة في ليس فيها أجناس وأخلاق مسلمة مئة للمئة ولله هم أمة واحدة تحت قيادة واحدة وإمامهم منهم وعلى عقيدتهم وعلى دينهم هذه نيشة عظيمة ومنحة كريمة من الله سبحانه وتعالى هذه البلاد فيها قبلة المسلمين فيها الكعبة المشرفة مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قبلة المسلمين يفد إليها الحجاج والمعتمرون فتقوم هذه الدولة المباركة بخدمتهم وتوفير الراحة لهم ونشر الأمن فيهم حتى يرجعوا إلى بلادهم سالمين فهذه أعظم ميزة لهذه الدولة وهذه البلاد المباركة هذه, هذه البلاد هي قلب جزيرة العرب التي نبع منها الإسلام وبعدة الرسول صلى الله عليه وسلم فامتد منها الإسلام وانبثق منها الإسلام إلى المشارك والمغارب ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة, من جزيرة العرب قال صلى الله عليه وسلم لا يبقى فيها دينا وذلك لأنها مصدر الإسلام فلا يجوز أن يختلط مع الإسلام دين آخر فنفل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأجلى اليهود والنصارى من جزيرة العرب هذه البلاد لا يجوز تغيير مسارها ولا تغيير منهجها إلى منهج آخر لأن الله جل وعلا يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم فهذه نعمة عظيمة تجب المحافظة عليها وتجب تنميتها هذه الفلاك تدرس فيها التوحيد والحديث والتفصيل والفقر واللغة العربية في المساجد في المدارس في المعاهد والكليات تنفق عليها الأموال لتعليم أهلها هذا الدين وهذه العقيدة ولله الحمد فهي نعمة عظيمة يا عباد الله لا يجود تغيير هذا المسار استبداله بأنظمة كهرية وأنظمة شركية وأنظمة إباحية وأنظمة ملحدة لأن الكفار منذ بعتة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يحاولون طرس هذا الدين يحاولون القضاء على هذا الإسلام بشدة الوسائل ومن ذلك ما يحاولونه اليوم نحو هذه البلاد من زعجع لأمنها هي بلاد آمنة ولله الحمد آمنة في مدنها وقراها في أسفارها في كل مكان يضلل عليها الأمن تأثراج التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الأعدى لا يرضون بهذا ولهذا يخططون بهذه البلاد وقلبها عن هي عليه إلى صورة أخرى إلى صورة على رغفتهم وعلى مذابهم ويأذى الله إلا أن يسمى يريدون أن يدفعوا نور الله في أطواههم ويأضى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون فيجب أن نحافظ على هذه النعمة العظيمة ونتواصى بحفظها ونصحح المفاهيم الخاطئة التي يبزها الكفار وينفذها الأغرار من أبناء المسلمين وينجس بينهم منافقون يريدون تغيير هذه النعمة وسلب هذه الكرامة وهذا النباس الذي ألبسه الله لهذه البلاد فالذين يحاولون تغيير مسار هذه البلاد هم إما من الكفار والكفار معلومة عداوتهم للإسلام من قديم الزمان وإما من ابناء المسلمين الذين سلوث تفكارهم وثقافتهم وتأثروا بدعاية الكفار فيريدون أن يغيروا واقع هذه البلاد ولكن الله سبحانه ناصر دينه ولكن يجب عليكم أن تنصروا هذا الدين يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين ضرفوا دينهم وكانوا شيعا لسنا منهم في شيء الا ما امرهم به الله ثم ما ينتهون بما كانوا يفعلون بارك الله بي ولكم في ونبعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإجسانه لا نفسي تناء عليه هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يبني عليه خلقه وأشهد أن لا إله عبي الله محده لا شريف له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسقيماً كثيراً أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته يزدكم منها وإن تأزن ربكم لإن شكرتم لأزيدنه ولئن كفرت إن عذابي لشديد فليس إلا العذاب لمن لم يشكر النعمة وأعظمها ما تعيشه هذه البلاد ولله الحمد مما ذكرت لكم طرفا منه فانتشروا بين الأسار وبين النساء وبين الناس في القيوت عن طريق الإنترنت دعوة إلى المظاهرات مظاهرات لأي شيء دعوة إلى المظاهرات والمظاهرات سرام ليست من دين الإسلام وإنما هي من دين الكفار ليست من دين الإسلام لشيء. لما يترتب عليها من السرور فيها فوضى وغوغائية لا حد لها يدخل فيها من الأعدى والمنافقين من ينتهيها ويشفها وينفق فيها لأجل لأجل أن يشكت جمع المسلمين لأجل أن يضر بلاد الإسلام والمسلمين المظاهرات فيها سفدنا فيها تخريب فيها فوضى فيها سل ونهر يتسلط فيها قطاع الطرق سلط فيها السراب والعصابات العصابات المجرمة لسلط أموال الناس والهدوم على بيوتهم وعلى متاجرهم وعلى قرقهم البرية لسبب هذه المظاهرات المظاهرات تحدث الفرقة بين المسلمين تحبث البغضى بين المسلمين تشكت شمل المسلمين هذه بعض دمار المباهرات إذا أجازت المباهرات أو أجازها نظام الكفار فإن الإسلام لا يجيزها أبدا ونحن مسلمون ولله الحمد فإذا أجازوها في نظامهم فديننا يحرمها ونحن مسلمون نأخذ بكتاب الله لا بقوانين الفرنسيس أو غيرهم الذين يحدثونها ويدعون إليها هم بين فريقين فريق الأول الكفار والكفار هم الذين يخططون لها وتنبخ خلابهم في إذاعاتهم لتشجيعها وشف نارها بين المسلمين وإما كما ذكرنا من ابناء المسلمين الأغرار الذين غرر بهم ممن تلوث تفكارهم تغيرت ثقافتهم سمعوا هذه الدعايات العدل والمساواة والحقوق وما أستهى ذلك من الدعايات الباطلة نعم الناس لهم حقوق ولكن المطالبة بالحقوق ليست بالمظاهرات والفوضى تضيع الحقوق ويضيع أكثر منها مع المظاهرات ومع الشغل المطالبة بالحقوق للطرق الشرعية طرق الشرعية الترافع إلى المشاكم الرفع إلى ولي الأمر لا طرق شرعية أما بالمظاهرات فإنها تضيع ويضيع غيرها وهذا ما يريده الأعداء فاتقوا الله عباد الله وفكروا فكروا في ذلك وانصحوا انصحوا أبناءكم وانصحوا نساءكم وبناتكم مما يقرؤون وينظرون إليه في هذه الآلة الخبيثة التي أصبحت مثل الأصنام في بيوت المسلمين تبث الشرور والدعايات والإشاعات حتى يفلح المسلمون في كدر والبلوث في كدر فيها تهويل وإرجاء اتقوا الله عباد الله واشكروا نعمة الله عليكم إن إل كنتم أعداء فألّب بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنخذكم منها واعلموا أن خير الحديد كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم معلموا رحمكم الله أن الله أمركم أن تصلوا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعدما صلى عليه الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما إن قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قدوتنا دول الكفر وأحجاب الضلال اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضى اللهم عن خلفائه الراشدين ألا إمة المهديين أبي بكل وعمر, وعمر وعثمان وعن الصحابة أجواء وعثمان, وعثمان وعليه وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين, أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والمنافقين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً اللهم احفظ علينا نعمتنا ولا تغيرها علينا بسبب ذنوبنا اللهم لا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم احمهم واحفظهم من كيد الأعداء والحاسدين والمنافقين والكفار والمشركين اللهم احمهم واحفظهم وأعز بهم دينك وأعلم بهم كلمتك اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين وولي علينا خيارنا هنا شر شرالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعجل والإحسان وإيثاء بالقرباء وينهى عن الفحشاء والممتر والبغي عظكم لعلكم تذكرون وأوقوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقذوا الأيمان بعد سوكيدها وجعلهم الله عليكم سبيلا ان الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته وإلى اللقاء مع شريط اخر تحيات اخوانكم في مؤسسه صدى التقوى للانتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الاسلاميه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي اخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته